فَإِنْ طَلَقَ فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَ فَلَا جُنَاهٌ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ أن رَاجَعَ إِنَّا أَيُّهُمَا أن حُدُودَ اللَّهِ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 ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِرُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيلٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَانِ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 ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن ترض من غماة وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلتم في انفسكم